فَلََّا سَمعَتْ بِمَكْرِهٍ أَررسَلَتْ إلَيهَِّ وَأَعْتَدَتْ لََّ مُتَّكَ أَو وَآتَتْ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنهُ نَّسِكينَ وَقَالَتِ خُررج عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هَذا بَشَرًا ما هَذا بَشَرٌ إِن هَذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكَنَ الَّذِي ولا قدروا وتوه عن نفسه فاستعصوا ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجد واحب الي مما يدعونني اليه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 بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حيد ودخل معه السجن فتياد قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني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 إِلَّا نَبَّأْتُكُم مَّا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هَكَفِرُ